ستة عشر استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها هما خرجا هما خرجتا أنتما خرجتما أنتما خرجتما نحن خرجنا هما ذهبا هما ذهبتا انتما ذهبتما انتما ذهبتما نحن ذهبنا هما خرجتا من الفندق هما خرجتا من المدرسة. انتما خرجتما من حديقة الحيوانات أنتما خرجتما من المسرحية نحن خرجنا من المسجد